ولكن يقولون فرعوني, في فرعوني في مروغي واف مروغي وجماعته إيمان فرعوني ان الغالب يقولون ان الغالب يقولون ان الغالب يقولون ان الغالب يقولون ان يعني که نصیحت لیکرند و هر همگواش یه چی بود یا فرعونی و قومی خو؟ هد بود یا قومی؟ یعنی وقتی بود یه بود یا قومی بودن؟ من چه امرن؟ من قومی منن من یه مرد باشیم که به من گفته؟ وقتی ابراهیم عليه السلام و السلام وقتی باهاشون نصیحت کردی با وی کافرش بوسانم اشتباه کردن هد یا ابتی، اما همه، همه گهار پیامبر که هاتی یه بیت قومی قوی و قومی وقت دعوت گرفت خالق يا ابتی یا بنی یا و کنوهایی یه بیت قوی قاصر، همه گفته دعوتی دکرنه. باخفنیت جوان، باخفنیت هندو بیان که اول دعوت کرد، او کس رابی دعوی و داعی تвیا مرو ود بی دنیا باشید و که بید و خالقی بید دلخالقی به همین. خالقی وقتی نصحت کرد، انتوی او بید دنیا کو بناه باشیده. چجورا مرؤف ونیا دعاییه که حق وی را اصل نیه. مرؤف سر رای کعبه نیه. وقتی ونیا وقتی دعوت کرد وقتی دین خود برا وقت کرد ونیا هو آخه ندید وی را دیاره که مرؤف که از طولی ملاده خوب کتابه. بیشتر دم بگو تی جای ماندین اینه بینن نیماین اینه چناب میشن جهنمینه. همه هریجهنمینه همه مساعق جهنمینه. اما تبت كل داعي يا نبيك و كل پیغمبرنا نبيك يكسوا وامروا في باش نبيك يا رب العالمين بحسب پیغمبرك صلى الله عليه وسلم لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين اجتنام محمد صلى الله عليه وسلم شنو يدفع هلاس ببي الخماده و العاجزيادك وخالقك تنقال وخالق ايمان انه پیغمبر صلوات السلام عاجز بو باختليك خلق عباده سنواتك و هم محاوله تشكرك اف خلقك ايمان بيني و بوته نصيحه تر ونصيحه بامر قبيل شتت بامر دوشنات وان تك سهل راعوز بده خزي ايمان بين دعاب كن ك ايمان ابن رب العالمين ايمان الاسلامي باختناف دلي ودا برهن ده شمو كسه ك دعوه كتب يافلو رهبي بيو زايد ابي هارت رب العالمين اف نعمت على المدايه بيت بيت وحسناك قومي بكفنا الناف خرابيه ده و همه ريكا كيكار بين قومي خو و ملت اخو و هكاسوكار تخو الناف خرابيه و الناف بين تدريب و الناف بواشيه ده بلنده في مرويش هر هم ريكا كار انات جل قومي خو جل ملت اخو جل فرعوني و جماعته و وزيره فيه كو اهمانه بنام جاره هايوانيه بخوشي و اخفنات جایی ونیا بیرواینا فا الاوقا مت بیشی و قبوجهوند در بیامبل پو قرب العالمی چهای کن دنیای ده. جایی بیرواینا فا آخرت و تأخرت قرب العالمین هکام ایمان اینه دشماتیم مسابکند حال ما نحوش بید ویرش پشتیم بو قبیل نکر و آخفنوی قبوجهوند در یک موسى علیه سلامت و سلام پیغمبری خدا یا و سی سرای کا حقونا به دشمنت یا وید که متقیم ایمان فی بننو وید با مدلی ادباعت کر کپی غم بری خدا یا وی حقا وی راسته و هم بدالی یه چیت کن و هم بدالی دشمنت یا وید کن و همیش خلاصی نه وی چیه؟ های راسته و هدیتی اغلب الو ایمان اینا و و و دعوای قلبی مربی نه ولی بطرف عامل حق تقلیم ها سر سر رأي يسال دين فرعون بن قوتي يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة ها بسببك جوان و أخفناك جوان قوتي قوتي أي قوم من؟ وتبقوا إذا دعوان قدكم و بانقوازيان قدكم و دخازران قدكم كهن إيمان بخدبتنى بإنه دين موسى و إيمان بواريب موسى بن عليه الصلاة والسلام ده بدا سوى بهنده إلى النجاة ده چلا بين؟ ده خلاص ببن دنيا بآخرة النحوشية ومصيبتها ده خلاص ببن دنيا ي... العذاب و رب عامل هو بحلاق خلاص بوان ابر جهنم بشنات بحشته چونك او ازبج منقو او حق حقا و ريكا خلاص وتدعونني بنا و تدعونني الى النار و هونج اشي دعوه متكن بو آغري چونه او ريك نبن وره ايمان بك بنا فرعون بنا و ايمان بندك اله ادى بنا و خداه ادى بنا و شريكا برب عامل دانه و او ريكا هونج بشا ريكا كيريا ريكا جهنم دهم همو ایمان به خدا بیننو دیپه همبله خداپشین موسی علی صلوات و سلام ده هم خلاص ببینو بچین نه به حشدا و اونکه دعوامت کن و باهم جوازیمت کن بکیره بو آخری جهنمیه بو شرکه و کفره که بنر سبب و بنر نتیجه آگری جهنمیه تدعونانی لی اکفره باللهی و تو اونکه دعوامت کن و باهم جوازیمت کن تو و أسئلتي بكما مواصطة ما بين اخو رب العالمين أشريكك برب العالمين دانيم و أشريك به فرعون بكما شريك رب العالمين عن عبادته فرعون بكما فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيره لقول أنا ربكم لا على ما ليس لي به علم وما ما بتشد لنيشنين فأذ خدين أو إله يون شريكا قره رب العالمين يون واصطنا ما بين مو رب العالمين لذلك قد يمنف عبادته يكاد يبجي يبدي دليل، عبادتك حق ويراس بدليل ما هاي، أزهيلم، ليش مع عبادتك كم؟ عبادتك يبي دليل كم؟ شبهة واقنة باشود، إني أكره رب العالمين قرآن إلى جل وجل ويقولوا إله واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني رب عميم وتاب لا حق إيه ككره رب العالمين يا، ويقول من أجلنا وملوش بس بندش كندع باتي بس بوم مكان، ورب العالمين ودي فلا تدعو مع الله أحدا. نشیار بیکس نکه واسطه عبادتی کسی دی نکه جغراب عالمی جنو که امرابین ونیاب جن نه ولله ولابوده فلان کسی امده هوا را خوبی بن آودی گهین تا خوده امده دخازد وی کن آودی گهین تا خوده آواشش پیش ات بید آواشش وقت بیشم کائنات و قرآن وابینه کائنات عرب عمیق بود بیکنم واسطه ما بین موقع یارب عمیقی بود هوا را خوبی بن آودی گهین نمان بیش دبایا مگر رونای قبری بندی بشتبه شنكس شو نصر قبري همه شفا به هنا مو افهمه ما ليس لي به علم بتشتبه علم حقيه هلم كحقيات لالي من اشكرار دليل او موسى بها جعله صلاة والسلام بتشتبه اكيه بيكه بي علم و بي دليل از رابم كم عبادتي بكم افهمه كفر و شركة و انا ادعوكم و تا اذا بانقبو ازيان قدكم و تبجمان قوارن الى العزيز الغفار تبجمان قوارن ايمان خدا بتنبيني وعبارتي بس بوية خدا بكان أبي عزيز يعني أبي همو جتتت بيت و همو قفتت و يساركفت و كس نشد خرابيه لكيه انت الغفار و آواتنه يقول نحا خوش بيت ومن يغفر الذنوب إلا الله بجراب عملي كس نحا خوش نا بيت نا فيغنبس الله عليه وسلم و نا صحابة فيغنبري راض بنا خدا لبيت و نا وليت خدا و نا شهيد و نا شيخ و نا سيد و نا ملأ كس ايه بيت نا بيت جناح خوش بن الغفار بس كيا بس رب العالمين عبد الحس سدد بجناح عبد الحس خوش بن وما يقف للذنوب الله يعني لا أحد يغفر للذنوب إلا الله كذ جناح خوش نبي إلا رب العالمين نبي أبا هو بيد أبا هما قوة تربيته هم قبائل يسار كفتيه بتو او بس جناح خوش بيتو ويبي شيء بي بيد بي مروري بتبهشت وأغريجحنا ما يدير كير أبا إلا حق عبادات بس بويه لا, لا جرمة أنَّمَا تدعونني إِلَيْهِ هذا هو الملوبات بيشتا قوم يقول لا جرم يعني حقا ويقينا يعني درستي و بيشك أنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ أو جتيه هونك بيشنا من وربكا أو بانقوازي هونك المنكان أو من هونك كان ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة يعني شو بيشي ناويدو شو دا سيدانيا و أهلين دنيا كوا عبادات بو بيتا كرم نال دنيا و نال ونا بيجي أبن تشتكي الدنيا إب دنمها ونا بيجي أبن باش أكل آخرها إب دنمها ونا كان, ونا كان. هل ومن يدعو من دون الله كسبوا ضال ترنيا وعبادته أجيب كتب رب العالمين من لا يستجيب له إلى يوم عبادته یست آوردنش نکن نه این جواب می‌رود. نه دنیای هدکنگی، هدکتی هم هتی. نه دنیای نه تیاماتی نه این جواب می‌رود. اوچپش نابیدش. او را بر علیم آیت آیت‌های فدعوهم فلی استجیبو لکم. هم و تعجیزه. و هندیا ربعم بیش تماعی وافیش نابید. تو بیش به هم خواب و خوبان و دعاب و لب کان و نل آخر دنیای و نل آخرت جواب بوده دارم. به این دویش بوده. بوده شدکا بیش کم. الان هم بیشتر من وار عبادتی لگژر. چک بودی وار عبادتی در عملی که. یعنی عبادت و ایلایت و خدایت و دعای هندی و همین. که لیس لوا دعوتیم. فی دنیا و لاکل آخره. یعنی اهل دنیا کو عبادت بوده تکر. نل دنیای و آخرت دار و پیش نبود. چه فایده زاش ام ندارم. نل دنیا و لاکل آخرت. اون چه بی‌توانیم؟ ربنا هنيه من بيجينا بيت خرابيه كسه من ولاد ها جول من نبي هو ها بدهان من نبي من نبي 180 180 ربنا هنيه هوم جوفرمنت بي بي ني من حق بس وأن مردنا إلى الله يعني وأن مرجعنا إلى الله و دام هموده فلالي نفلالی کش لالی ربع عالمی. طبعا نفعی افاح نکرد که بهیوی بود. بهیوی بود. و دام ایمان ناآیند. هنگی اونی ایر داره طبعا نفع اخفنت خدا صراحتا چجودی. نیا صراحتا ایمان خودش دای کرد. آشکارا هند خلاص. و تو هنگی بیش نمی‌برد کفریب که و از بیش من قدر نشپ کن ون ایمان بخودی بتوان بینن. و از بیش من قدر که با حاشیه هنگی بیش نمی‌ن نه اینلا دیه چیا متى معمودي تشيفل لرب العالمين وما دمك الله يوم الجمعه كانيا يوم القيامه يعني رجاك يكون وأن هم النار ويروجي كاروجا قيامه أو كان, كان, كان كجن هذا مو إسرافه ونيجي فيرعون <تصفيق> يافناء وعيسرافه هم متكلم. ودهم أصحابنا دي. أو رجع يا ماتي جهنم يدا. نأوى إيمان الموسى عليه سلام والسلام ونأوى دي بيهم بلا خديشة. أول ناشن ناف جهنم يدا. أول تشان ناف بحشدها. هم جهنم مرج جن جن. نيا يا ورق كما يتسجل وهم متعدين سيئب peaks فمتت AS إِسراءة كلمة و خرابها فس ما أقول لكم هل قالتــا نهاية إيمان و يبانيةو وان الصحتهم نعقل او من نهاية إيمان ضئر م lithium هم س جاهر إيمان و باليةو وان الصحات المعقل تستطلب ولذلك في المرحلة فس تذکرونه روژه که دی ما اقولو لكم او اخفنیت از بیش منگو که او ایدحک کنو اتراستن بس وید روژه چه فایدناکت؟ ها فایدناکت بیرانگوهی تبه پیشمانی فایدناکت روژه قیامتیه فس تذکرونه ما اقولو لکم یعنی روژه قیامتی دی پیشمان بنابه و دی بیرانگوهی تبهش بجا خوزیمه ناس نصحات تقبيل كربو خزي ما أخفنا تقبيل كربونا ويا ولاتو يحكو راز بو نيو أمه چي بوين أم ساريكا غخالت بوين لسنجي چنا كت نجي چو فايدة يونجنا لك بس كذكرون ما أقول لكم وأفوغ أمري إلا الله يعني وأسلم أمري إلا الله واجعل أمري إلا الله وأشورت خوش همه يفيا خدته لك يعني پشت من همو جتك بونغو غوتي و نقول ايمان نائنا و باوري نائنا و ده الرجا كهد ده پيش امانش بنا بقوان صحيحاتانا قويت من قوتي نانقو و هنجي پيش اماني فايده شنو كهد و من بو نقول قوتي و من چشكر من اعلانه اسلامه خوشكر و افوضه امره الى الله اذا خوش يتخوش هم ما من الهيفيان خوده هلاني اصبه بناه درسه پشتي اخفنا حق قوتي و اخفنا راس قوتي لا نبي حاكم ولا نبي مازنة مازنة زالم يكافر يمشي كافر عمبو وتوا أفوض أمري إلى الله وتمشوا يدخلون حمويله في رب العالمين هلا جاءكم جفا ممكن وكم كجنا وكم سجن كان هاد الشتاء كان برا برا المكان وأفوض أمري إلى الله من شو يدخلون حمويله في هلا حمويله في رب العالمين شن كرب العالمين يقول يما ومن يتوكل على الله فهو حسبه ايه مشروعك هو يهرب العالميني بليل بشي سببوا بغيري و ابو حميش بس يمدي پارزید مروه که مشكله دیگه بواش و هنده ومشكله خراب ديديتر بينما مروه بسرمانش العالميني وقتياف وقتی ماقوتي واكشرو كادو ماقوتي يا في مروه هي مداره بسما ما فرعوني دقل ما فرعوني هيك الوافايت نافدا افا ومروه بسرمان همون به حقيقه مراسيه تيشب كات يا بيجي من أنه جدا.. س concludes Vega رفضه وistyهات من Beschهوة أمري وهدا تımıagn Buna وإذا كان هذا الآن و لم يكن لك التل productos ...س solemnando حق إني أ primera حق وإني أخفنا اخفنا راس خوف وإن أفوض أمر إself الله فإنف كله يعني إني الله إني أخفنات خط mean دائما عندما تختي حق وکت يمكنك أخفنا إني دائماھ عن السابق retail facility وست أفعرغل أما suicساء بإني الله يدافع عن الذين آمنوا ربعمين ده دفاع الإمادرة كت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هاي مش تاخذ خديك يا مكتربعين بس هي وربعمين دوي ولا باهتها أبو ولا باهتها المكره، كنيا هذا مرؤف نشان صفات صفات ولا يخافون في الله لومة تلائم، لماذ مكرنا لما لقد أخفناك حقا ويا راسا عبادة بس بو خدهي رب العالمين ونيا بيغمبري هناك بيغمبري حقا ويدي همو چنا؟ همو يد باطلا فما هذا بعد الحق إلا بلالو ملوك دي بيجيت ودشوية خواهي فيا كاليد فيا رب العالمين هاليد لقد أخفناك حق يا راسو دي وكا بو خدهي دي شاد أبو خدهي شمي جارة ونيا ملوكا بلك ملايا ونيا ديشتسال خود ببین دیال خلق کل ویره نرو بده آخفن نکه بیجید، بلکه آخفن نکه حقش بید، عرایشش بید. بس بو خدینه بیجید، دوچه د بیجید، من د عالم بیجی دنیا ای ملوفا که عرایسته، ولحاقیت بیجن، ولحکس نوتاسید. بس بو فنی د بیجده عالم مرحله بیکار. نه افه هندی خود مریبنا بازی، چونی افه آخفن نمربی بو که بودی، بو خلقی بودی، مریببو خلقی او بودی د خلق مریبنا رازی بود، به هندی رضاعمین و hazim mervina pariz halim mervina kti aguti bu khaltiyu bu khali ni chrebet bu khali ni pariz khadim mervina pariz de nimir fonia de hinakchi chunimir ghaf afna bu khode navuti amma kamir bu khode aguti wa razbu wud bi reko shar'i bichit chunijara hay balki afna ka afna ka rasta amma almir jwinia khode aguti manab de je era tvi نیا ارائه بودیم آنها و جمهوری اتحادیه باید نیا جمهوری اتحادیه اربا که فی مرغوی، اولی مرغوی وقتی حاکم و عاستی بودی، نه چون ناف خال کده، و ناف شعبیده و ناف جمهوری ده چه باید؟ قابطه فرعونی، نیا و بیشتر فرعونی خاله و مسایح کار، و خصوصاً بیشتر فرعونی. آشنای فرعون کافریش بود، باشید افضل جهاد کرد، چونالی فرعونی کوچک يا راسي راستي يا ت، تيجي مي بيشتبوك. سماه بو وزيره بوه، هيك النزيك بوه بيشتغل لاله بوه راسي بوتي. بويره حقه، عليه سلام وسلام يحقق أو يسرك بحشته. بوتي فلان شي يدي أو كسي خرابية كانوا ظلمات كانوا أو أهل آجرينا. بيشتئن دي ويا أمره إلى الله. وجبش نيني الله عليه وسلم. أبي خمر كافر بوهو نیا برای که حق و عراسشوه، کوچیان بریسال الله و علی سامی بودیم، دیسای بودیم، هکه، مروط مازنک بسرمانه چرا؟ یه بنو خراب بن، یه وقتی نبی تو اونج کردن، آن و ناف خرتشی داشتی کرد، فاونه. من اراده اند یانصحالید سلطانی فلا یبدي له علانية. یعنی گر کسی حس کته من صحت کنم، نبی چکت، نبی علني و آشکرایی و سر میمبارا و ناف خود با د پایته، ديروا بشتلالي وبتنا نصيحة وابكر رحتي أكيد بسيارة عبد الله بن عباس وتهل على الإمام علنا وتاعس هك Imam شو كي منكر شلو تذكرن علنا تذكرن أشكره يتذكرا. يعني أكيد إن شو وي علني من کرکیکی و دو دیار بود که عفشلا آچیه یا خلاطه به برندش الله عليه علیه و سلم وقتی میرو وقت دیتی گوستیله کازیر دستید وو گوستیله که دستید و این کار من چون گفتم من کردم یت که یه کرد و اینه علنا پس چه و خرکیدیه تا کردند دخالت بزنید یا خلاطه بس بیامبلیس الله و علیه و سلام و بن عباسی رایعه بی ناخودآمد بی که بسیار بیکری، بوده اینکارا منکری اشتخلت خالد، بوده هکی امامی شده خلت کرد، قرار آقا خلت اینو داره. امام طبعا محسیب رئیس بسیارمانه، بوده درست از اینکارو ویب کم علنا ناف خالقی داره بچمه ویا و ویا هویا ویا هویا، بوده نه بوده توی چیه لالی بتنه بجیه، چون گفته اینکارو ویکر علنی ودیده چرا چی بید؟ فتنه نده چی بید؟ خرابیه چی نه دین اسلام نه فتنه و خرابیه چ این کار منکره که که تو چه بکی؟ تو منکره که ما اثار چهتیم این بجنه ما چونیا با کنگی ده حقیه بجی ده کنگی راستی بيجي. این کار منکری ده هیتا کرن و نیا چیگا و توبزانی هر نفهر کتی بگا شدیعاتی ده چیگا و توبزانی اکا تا اینکار یا وی منکره کتی ده اف منکره چله هی؟ نيو اف شده خلاب نامینی، اما اکا توبزانی در اینکاری همون کری کهی، شور اگه خلط رو تطه کرن ونیا مازنا و در سلات و دوزانی در علنی هاویی و دی بید سبب به هند ونیا خلق درابی تصرفو و در کشتن چه بید؟ خوینه هم به سرمان چیه؟ گلک و ما سرم گلک ما سرمد به همی بید خوینه هم رو به بلا بید ده بیچه؟ نیره و این حقیه ونیا آه اید بشه ما چیه؟ بلا خوینه هم د What do we think? We're going to make interesting shows all the other kwīään and giving 10.000 and 100.000 people in media. What did our magistrate see? How did these were White Story gives us the migrants? warned customers Отр 미래는 and did not have these events? Everyone helped you and the kīælサ one of them Why would they earn it? They don't deserve english. We hope your event has come how you keep کوچه بهت کردم، خوب زانی احمق من کردم نه ات کردم، همان زانی من کردم که دیده تا شینه یا اون یک شلک خرابتر رو امضا صرفه دید، منیا به نه ات کردم بله هنده منیا دین چجورا نه تварده تنفشه عاطفه و گرمایتیم چنین چه ده تварده تا علم تیر تварده تا لی بخو خلم وارگری بله هنده ایمام عمار رضوی ناخدا لی منیا گویی شیار بن وناکن و شیار با متهموش تکیب چیزی هر نه، ابدالیل هر نه، من انكاريا کاریا یه سال حرف من عولي و نیا هو زنی کاسیه چما، کاسی حکم و وقتی دیماه در کفنیا آخفناآخده بیا بر حق اوسر حکایه حاق بود و راز بود، از چی بود؟ از خدا. هم دی همونطوره اتهم رأیا، وقتی رأیا خو و نیا آخفناآخده بود، چه لب که؟ وقتی هم که خلاتیه، وقتی دليل يدريس دونه اف هنده آيات و اف هنده حديثه و مهاته و اف هنده الصحابه راضي من احوال البيت و ام دليل سهل هنده و هنده كو اوه كنجي ده انكاري و منكاري هيتا كران خاصة انا و منكاري اغراخي مازنا و ده سلاطي هيتا كران چي ده باتتو ظاني و هنده هلوكي عبدالله بن و هذا تبزاني منكرك أو خالتيك الناميت هيدرستها. جمله بصرمادي حقيقي بيجيده. إنكار منكر ذيك أدو أمر بالمعروف ذيك أدو أو خديم شريعة ريج دامه، أو كيخديم شريعة نتيمه. بسني منو ذيك أدش؟ وهو فويبو الله ذيك. بس ده خديم كده ما بيشو يأخذه رب العالمين هني. إن الله بصير بالعباد. رب العالمين هم عبدها إدبيه. ويا قال هم كسكاي. هكذا توي حق بي بي. رب العالمين اتركت راستوية حقها انا ندي هواي نفسه بل نا ندي گرماتيه بل دي دليل رب العالمين شهدت بيت او دي فاعدتا و او امروه تكافر و دجمه تجمهت او دي چل او دي واش هلاغ بر الله سيئات ما مكروا رب العالمين افمروه بارست مؤمنو آل فرعون امروه ايمان دار بسمام فرعون او ايمان اينا و قيلان بدانا كافي مربي بكujن و موسى علي و سلام و امان داره مربي بكujن و هكا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا هوا فرعون جماعتوي حاق يعني نزل بهم وآحاط بهم يعني بسرواده هاتخاري ودوران دوري واقر چه بسرواده هاتخاري سوء والعذاب خرابترين عذاب كرب العالمين وقت بحر شكر بو موسى عليه صلاة والسلام ورأي كا حشق نيفا كا بحر دا شوي وچوين در باز بوين وفرعون جاي شوي اوه دي موسايو دي ومرو في ايمان انا ابن امالا فرعوني وبني اسرائيلي او ايماني كدي ورا جون دواه بكجه د دو موسى وبني اسرائيل ووفي مؤمنو ال فرعون بكجن او خلاص كانوا على البحر الابراهيمي وبش فرعون وجماعته الجيش يعني وك البحر الابراهيمي وبده بحر الشرب يا اخو نيك دبا ومهم فرعون سوء العذاب اوي ايمان اينو دي حقيقه چونو دي راستيه چونو حقيقتي و حقي اشكرا كري او هات نبارسن و اوي دشمناتي حقيقه و راستيه کي چليوتن هلاک چون و حقي بي آل فرعون سو عذاب اوا دانو بو پيلان دانو بو ككيب چون كه آل فرعون اسمام فرعون بيلا گشتن موسى عليه الصلاه والسلام بني اسرائيل بي ايماني رحمو بي گشتن ان رب العالمين هاي حقي وماكروا الله طبعا مش دوه بله نقدر اكو ايمانه ربك شلون ان رب العالمين ك مواسدنا ابو وا موسى عليه الصلاه والسلام مؤمن و فرعون ايمانه بني هم چله هم منابا هم او منابا رب العالمين او سريه هسه جربراهيميه 5 تما بجد دي حقيقه دي و ده دی واد دلیله چی اوه خودی بودید و پیانبری بودی رسا الله علیه و سلم دوشت این شوی خودی هفیان خودی هلی همون قدر رب العمید تسر ایخید و دجمعیتا ده چی رای کرد؟ دجمعیتا ده هلاک و ده عذاب بواهد با شرطه که هفیان مروف چی بکرد؟ هفیان مروف اکی فی مروف ای بی سحکه هف گل که گل کافر کافره بود گل وی کسی بود یا هر ما علم هدو تيا قومي ونبقى خفنا الجوان وخفنا بنار وخفنا راحت ونيا نصيحته ودعاء الفوانات كت مروي الشجاع ويهوبيد دعوات كت هنلاي رب العالمين دبش تفاني مروي دا وده مروي سار كت ورب العالمين ددفاع مروي هرکه تو دیدین خدا افکی، ودی حقیقی، دی قرآن و سنت افکی، تو دین خدا او جیب جیب که وقتی خدا او پیامبر است رسول الله علیه و آله تو به او خدا بیشید افکی، چجوری او چه خونده باشد شما؟ آقای آقای می‌دانید آقای چه دادنده، آقای دشمناتی آقای چه هر وقتی این مروری ک مؤمن و آل فرعونه، بهندش شابرانه می‌بومه می‌دونی؟ ای کل وا فایده آبیا، مروری دی قرآن افکی، دی سنت افکی، دی حقیقی، دی هر دی حقیقی آخوند راستی آخوند چون جا نیت و کسی اوید دجمناتی وید کنو وید کنو یا نیک بشتوالا ساید خوب باریزه با حسکای با بر فلان کسی وانی اوی متمعاتت کتو اوی نوزای کتو اوی تقریر و سلطتت کتو اوی نوزای کیل چون جهو ندنه توی حق بیوی راز بیوی کیل بشتمایتا خودی بشتمایتا هر کسی که خرابیش متفید این یه خرابیوی سری بیشک بوده. همه آقا مرغیه حق نمی‌دونه راست نمی‌دونه مرغ. فش جایی کشورکتو، پوچ جایی کشورکتو. و مرغی این یه تمرين بخود نمی‌دونه. آو زیب زی ونیا آو ده مرغ هلع کیتو خرابیده مرغی هرچونکی مرغی اراده دینه خوده بو چیس کار دیند. مشتاقی کار دیند. نه اون مماس محترقی کار دید و رب العالمه النار يعربون عليها غدواً وعشياً هذا ما في ومرو مؤمنو مؤمن فرعون وفرعون حق وراز دار كفت كبيرا قلت موسى موسى كان لدينا بحشد ويش نصر كبند لكن إيمان موسى لدينا لدينا وَتَدْعُونَنِي إِلَى الْنَّارِ هن إنه إنه و رباعين يشبع يجيب النار ويعرضون عليها غدوان وعشيا يعني سبيدوا هيفاليا هرقل فرعون وجماعته فرعوني في العوني أو كسل جل في العوني دا قومي في العوني هواهمو سبيدوا هيفاليا شليتن هنا عذاردان يعرضون عرض يعني كيا عيب أنا ناهداف أغيري ونья وناف أغيديا سپیده و ایواری ها تین عذاب دان چون که وانه و جماع عطاوی سپیده همونگا به جهنده سپیده و نیا مروف در رابیتا و سپیده که در رابیتا و نیا و دشته حکا خانی خوش بیتو جه مروفی خوش بیتو مروف در, بی مروف در چی چی گرد؟ نهلا پیلان هرگفه آه دشته ناخراز خوش، سر برگاه خوش، سربان خوش، سر بان خوش، سر سالون خوش، و نیا د همالی که خوشیا خوادش تر ابرآلمینی داره. و نیکل واد وقتت خوشیا. و کنگیش منفعت کدیش؟ نه وایش. و نیا فنا و گویت اینما هذی الحیات الدنيا متاعن و تو آفهونو کد بزن و نیا مت خوشیت داو. هندی هم گفت داو بینو و فرعام پشت داو نماید ما حمار رز داینما و خانی داینما و نیا حالی میخوش کری و تو آفه همون چیه؟ همون خوشی دنیا که اف خوشیا به حرامیه داو بی. <تصفيق> وبين تبين بأمريه رب العالمي رب العالمي و تبين برانبالي و تبين برانبالي النار و عليها غدوا وعشيا. أو أو بو. بو بو بو و عشيا او اسفيده و او هفاديتوه خوشيدتين بحرامية و تبين بسلاطه ظالمي و فرعوني دا كفرعون بو و بو الناف قبري دا بو شه؟ بو آقر اسفيده و هفاديتوه عذاب دان بآقرين و تقوم الساعة وفي المقطع الاخرى أدخلوا الله فرعون الله يقول الله يقول يلا يقول الله فرعوني الله فرعوني الله الناف الله أشد العذاب تنترين عذاب يقول الله جهنمية الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله ودخلوا آل فرعون أبخذ بيشتين قلي جماعة فرعون وفرعون فهرنات ناف جدا ناف تنترين عذاب دا كعذاب الجهنمية وابن كثير رحمته خدالة بالدجل في آيتها دليل سر عذاب قبرية كأهل السنة والجماعة وسلف الصالح ودوهات هموا يسير من هندي هر, هندي هر كتابة عقيدة وفاقيني لبشتة ونؤمنوا بعذاب القبر ونعيمها ما إيمان هاي كبعذاب القبر ونعيمه كنفق قبر دا يان چي هاي يان عذاب نخوشيهاي يان چي شي هاي يان خوشيه بو مروفت خراب عذاب هاي وبو مروفت باشيش هاي بيغنبر صلى الله عليه وسلم برهندش عائشة راضي بنا بيت عبد بجيت في عمبر ابوتي صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر يعني استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق ابوتي بخل بخده پارز بجنارة بخده تو ما پارزم چه العذاب القبري عذاب القبرية چه يحق و يراست هم هبو همغو يجيبو وقتلها تبو الله لعائشة راضي بنا خده لبيت وشولك بعائشة كربو؟ آن عائشة راضي بنا خده لبيتشتك دابو وشتك بكربو؟ لبشتك دعاك بعائشة كربو لبشتك خده تبارزي العذاب قبري يعني عائشة راضي بنا خده لبيت قتف به عنبلي صلى الله عليه وسلم قتل رسول الله ما هو عذاب قبرى هي قتل يا فهمو قابل خده يوجد جيش بو؟ جيبو و هر سر جياتي أخو بو و إ اما رواه ابو دعشه الله من عذاب القبر اذا خذيت ابو العذاب القبر دعوه ابو عائشه انه وقت عائشه بودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم عم يقولتي يا زان اما بشتي دعيت بوادي خارق بشتي الله وسلم بالله استعيد بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق تخو خذير عذاب قبرى عذاب قبرى حقا عذاب قبرى وبيه عن بس الله عليه وسلم بجت ديني ودي وياه حقا وعذاب هاي ابنه كهندك بصرمان تاين لا خور خوتي لنا ما حقت عذاب هو كثير بجت أفقاية تجية النار يعرضون عليها غدوة وعشية بجت أصلا مسألة عذاب ك ناف عذابه هاي. بس عذابه كامنا بينين وما ها قالينيه. عالم البرزخه. برزخ يعني بشتي مرنيه وبره رجع قيامته ها. عالمه كارب العاميه هل ما بشرتي كلي؟ يعني ما بشارتي. نما ها بينين. عالمه كتير ناف و جيهي ده و ناف برزخ دا مروف ايمان انا عمل صالح كريه ناف خوشيه ده و مروف خرابش بيد ناف جدا. بالنافع هذا بدأ هربكى رب العالمين بحثي النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا طبعا نبز بحثي قال فرعون هرك سكدي وكي قال فرعون بيت هو بيعمبلس الله وسميه جودي ما بصرمانش نبز بكافر عش جودي إنكم تفتنون في قبوركم هديشك ممكن ثلاثة بهنا عذاب دا ناف كده ناف قبر دا أو مروة مستحق عذابه وحديث كايدت عمبل بجس على الله عليه وسلم هر مروکه اهل به حشت بی یا اهل جهنم بی روجه دو جارا جیوی شیدن ها کمروکه باش بید اسپیدا و هواریا د جیمینی شیدن این و هواریا مروکه ایماندار بی د کره کر نشیدن به حشت ده و مش نگیه ها نی اسپیده د نشیدن به حشت تا چگه و برجاق یمده چیت بی گره و دیسا هواریاش نید خوشی ببینید اند هر د اسپیدا و هواریا واخته هند و نیا که مرور خوشیه ببینید مروری باش رابطه عالمین هنگی ها که دنیا ادای چیز دی دید ها که دنیا ناخوشی دید بید ها که دنیا دموژحمادی دید في ها که دنیا مصیبتی حق خو قبری ویه چرا اتی یهاتی فراکرانیهاتی رای خستم بو رای خب پاشته بین او پاشته بوده و نیا فشته خوشیت پاشته هم مبوده ی رابطه عالمینی دو حاضر کرین پشت اینگیش ج خو است بده و هیوند جیتال چیگه و بور روز اقیاماتش چیت وریده. او هی واریجدنی شدند. بجنبیه این جیتال به حاشته چیگه و بور روز اقیاماتش چیت وریده. و همینجیت بجیت آمر وی نموده. آدم بجنبیاره بخواید تزیق قیمتی الله و علیه و سلم. سپیده و هی واریجچنی شدند. آجیل جهنمی شدند. هر و نیا یبوهاتی آریا خسند آریا خیج هنمه و قبری یبوهاتی پانکر میتی عذاب دان گل هدش بچه گل بوروجاکیمته یکی از منظره هاییه. هیچ نیه پشت اهره هیچو پشت عذاب دان و هی وادیاش هر و هم مروجه که و عشیلیان هم مروجه که اسپیده و به و خوش بینید و بوم خراب آغرب و عذابت بینید. اوه هر دو بچه نه و نیا دبزان عذاب و عذابه کیل اشیهی؟ عذابه آخرت اشیهی و هر دو کاش رابعالمایت مروفه مروفه باش، هر دو خوشی خبری دبینید و دارو خوشی خبری دبینید و رجا کمت اشتناب بحشت خراب، عذاب خبری دبینید و چی عذاب عذابه جهنم يعني یعنی هر دو کتنید دویک نبیشد، بس نه، ده جویی نیشه دن الکره، الناف، نبز جيني جهن جينيش دونه واقوشش واقوش اني ناف خوشيدا اني ناف ونا خوشيدا هاك نافنا خوشيدنا ابو عائشه رازي مناخذ البيت كحديث الصياحهاتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عائشه رازي مناخذ بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهلا باش دي وحي بو هات يا خليك بوتي عذاب القبر يا هي نهلا اف دعايات شو جا را پشت تحياته همك وقت تحيات خان بو بر السلام بعد هيك الدعاياتي اا ابو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر چه جرایمیه اینا به عنوان اصلا؟ حتی چلوهتی، حتی منی هک عذاب قبری میشته به عنوان بچدیار میخواید تون پول از عذاب و آخر ما عذاب قبریهایی. پشティングی منیا به عنوان اصلاً الله علیه السلام و صحابه و پشティングی دیو سلف صالح تابعی مختهاتی دی تابعی هر چار مذهب کسل و نجوت یکنیا کسل و نجوتی عذاب قبریهای همه یا بودی هر کتاب که عکیده مینه همه یا یم تی عذاب قبری او هی و خوشی قبری او هی. فهم دمروف کنیا، این نکارابد بود ما دو آخرن و کبش. و الله ما عقل نبود ما آیا تا که بینید ونیا دی رأی خودی عقل خود تفسیر کنه نبیت عمل بوار کن. شدک داخل عقیده پیغمبری و صحابا و تابعیا و هر چار اماما هر ما لادی نیا بود ما تفسیر که بینید دریم عذاب قبری نیا. نمیگه بسم الله نبود هو عقیده ويا الدَّهْزْ بِذا عقائد درست وراس بيد ودي عقيدام روفة بكويت كبيان بني جود يا مسأله الله عليه وسلم هركس كبشني بجد ده تبيني تجلى خلاف بيني بهند كهين بيني نواف الدين ده شكله أمة مضلّينة إمام من نواف الدين دكتوراه هاي الشرعات دكتوراه هاي العقائد دكتوراه هاي نظرية ويا فلان كشيء ديني وشريعاتي دي ومن دي دي دي نوافه بهند دعامة شلي أئمة مظللة في عم بيرجدي عليهم ضاعت كان جالس شاب من رودا بصرمان بيأخوه شاب منيو دفاع كده ناوي دفاع في حالة الرأي خلاه نشيت أفهمه دعات على أبواب جهنمها أفهمه أبواب أبهم مروان دا خاص كلا النداءين برا مرويد بنا كده ما يصير ده كجهنمها من رودا بصرمان من يارب عالمين يبوي تيما يبقى سيب يعني عم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 أيكلوا بيننا ذلك أفعى عقيدة هذي، وأفأيما من عقيدة وهما تشبه، هما عقيدة أبو بكر بن أبي هاي، هكذا هذي، خلاف ده وني أما خلاف ده نبيا، هما ما أيكلوا ذلك أولئك الذين <سؤال> هدى الله فبهداه بختله، أبغانا وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين